أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمَامٌ أَمْفَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْمُوا فِي الْظُلُماتِ مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُطْفِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي